بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بحثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسوىك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرما كسبين يعلمون ما تفعلون إن الأذرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين